دوبي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولي والدي وي للمؤمنين يوم يقوم الحساب